الله الرحمن الرحيم الحزن لله من قبل وصلى الله وسلم ومبارك على نبيه العمين وعلى آله وصحبه يا شعين بعد فقد تقدم أن رجعك الثوجة تكون باللقب وتكون بالفعل تكون بالقول والفعل وانهية وبدينا ان اللفظ الذي تدقق فيه الزوج لكي يرتدي زوجته إما ان لا يكون صريحا في قوله راجعه زوجتي او زوجتي او يكون مختلفا في كون صريحا ملحق الصريح لدى باب العلماء قوله منحقاً بعض كقوله رجعت زوجتي او أنتبت زوجتي فالنظر الصريح المتفق عليه راجعت وارتجعت وأطلب نسبة برده ففينا ففيهما بين العلماء الوزهان عن العلماء رحمه الله وبينما المصلق رحمه الله أن الرجعة تكون بما جد عليها من الثور وذكرنا هذا صداء كان صريحا او كان خلاياً الا ان الخلايا كقول الرجل انبي مني كحالك من قبل فانا قوله كحالك من قبل يحتمل عمره يحتمل كحالك من قبل الطلاق فاني زوجة لي الان ورجعتها الطلاقه وارتجعت السوء من الطلاقه وإلا أن يكون مراد أن الحال باقي كما هو أي لا ذكر أقنه فيه ولا ذكر مطلقة فلا فأصلح من وقد بين الأمرين خلاب السميقية التميز وقد تقدم نعلى في قائدة نصور بمقاصبها أن هذه القائدة راجعة إلى الميار والميار تميز الأشياء المحتملة فلما كان لكم مستملاً سيجلتهم مية في الحنايات قولوا ورحمة الله لا ركعتها فالمكاح لا علاقة له بالرجعة ومن هنا لا يزل هذا الانتجاج لا صراحة ولا فناية فلو قال اكحتك فإن هذا لا يزل هذا الرجعة لأن إنشاء حبودي ليس كانت جاناً لها فالرجعة ولذلك استبداء من عقب من وحن جدا فرق بين الاستبداء ونينا الاستبداء فلا يصدق منه ما في انبداء الزوج نعم بل بقي راجع امراتي ونهره نعم لان لا ذكرتها ونهره قد تقدم هذا لانه ذلك لا صراحه ورضا نعم ويسلم الاسهال وينسبنا الاشهار تقدم ان الاشهار عن رجعه في خلاف بين علماء احسان الله منهم قال من الاشهار هذا رجعه في السنه فهمه جمهور علماء الله ومنهم من قال الاشهار هذا رجعه في الوادي وانقصد احاده هذا القول في دائحه بين ان في, في الوادي من فهو في يسحف الرجعة فلو أنه ارتجع المجدد ولا يشهد لم تتحرد عنه لتاب ذلك لأنه رضينا اطلاق رجع, رجع الزوجين ثم توفي فعلى الحول في الشراب والاشهاد ولم يكن ثلاثة من شهد ولم يكن هناك شهود ولم يستشهد على رجعته فإن الرجع ثلاثة من وتصلح لو خرجت من عدةها وتصلح أجنالية إلى وقع ذلك إذا لم يقع الإشراف قبل خروجها من العدة فلو كان خروجها من العدة لمغيب الشمج يوم من وقال راجعت جوجني قتع مغيب الشمج للأحد سلمة وفو قبل أنش وغارتهم في بعد مغيب الشمج قد خرجت من عدةها قبل وفادي فطخ شهاده الذي لا في هذه الحاله ولا يثبتها اي من الظروف لانه لم يقعد شهاد على واقعه قط الظروف نفسها اذا لم يشهد عقده عند القاضي ويرى انها شرط لصحه الرهن ومن هذه الامر من قال ان الشاهده ان شرط واجب ولكنه ليس شرط لصحه الرهن فاذا لو اشهد صحه رهن واذا لم يشهد فإلا نحكم بأنه آذر ورجعه صحيحا يحكم بأنه وضعه صحيحا ولكن يعتبر آذرا بلا بيشه لذلك يصنعون الشهادة والمشهد واستدلوا بقوله تعالى وأشهدوا ذويات منكم عقيم الشهادة لله ووجه للالة أن الله عمر بالمشهد على الوضع والأمر من ولا بليل يجل على خطر هذا الحمد عن وذهب في مور الهلماء إلى أن تفصل إلى أن الاشهاد على فتح إليس جواجه وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فأشكوهن بفعروف أو فاركوهن بمعروف وأشهدوا دوائعات منكم فجاء الأوافر في سياس واحد ومن الزعلوم أقوله فأشكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف إليس لحدي الزواجن فليس جواجهن أفضل في الزوجة إذا طلقتها إذا الواجب على مطلق زوجته رفية أن ينشك لأنه له أن حتى تخذ العزة ومشي حتى تشهد غتية في وقوده أوقات المعروف ليس جواجبا أن يتركها حتى تخذ العزة فيها وإنما الأمر بالتخلير أي إن شيئت أمشك فإن عنفقت فدي معروف شيء فإن شيئت فتاري فإن معروف ثم أشهد على ذلك فكمان الأواغر قوة في الاستحداث فذلك أمره للإشهاد والمجل والإهداد وليس للحجم والإيجاب ثم التليل الثاني على عدو وجوب الرجعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعمر حينما أخبروا وما تقدم معنا بحديث الثلاث في الحيث حينما أخبروا عمر حمام الصحيحين أن نجى أرد الله رضي الله أن طلق الرأسه في الحيث قال أرده من الثلاثي السلام مره فليرابعها ولن يعمره بإشهاد على مجل فقال لأن الإشهاد على الرجعة ليس رواجه ثم إن الأرض علم مجدود حساس من دليل على مجدود صراحي وقليل هنا مستمد وبأن المرأة المقصود عودتها إلى عصر للزوج وهذا لا يعتقد لشاطئ المؤثث في هذه العودة وليس المؤثث في قصر العودة فأصبح ليس رواجه وإنما هو مشهد وقال أجمع الملدان رحمه الله أنه ليشاد و الخلاف فقط يعني على انه يشتحب نفسه لكن الخلاف انه مجلس ويسن محسن والصحيح انه ليس نواجه لان الاحاديث التي ذكرت تصنب الامراء من الوجوم الى فتح خاصة وان الصحابة نصوا على ان الاشهاد ليس نواجه ولذلك لما فأرى سؤل عمران فتصنب رضي الله عنه عنهما عن رجل ضلق برأسه ثم مراجعها ويشهد فقال رضي الله عنه راجعتها لغير السلة يعني أنه يجب أنه كان ينظر عليه أن تتحرر السلة ولن يقل له أهل ولن يقل له عليك إذن أو عليك حرم بذل على أن الأضغر يستطيع وجوده ثم حكم بصحة النساء بصحة الوجهة فلو كان يشهد في بصحة الوجهة لقال له بزوجة بزوجة على ان تسري زوجته وهي قد رجعت رجعه الرجعه بالرجعه ليس بشرط في الصلحين الرجعه ومنه لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها او طل... طلق طلقها طلقه واحده او طلقها الطلقه الثالثه وكان طلاقه تطبقوا له الثانية بعد دخوله لها كما تقدم فإن <تصفيق> هذه البرأة تحدث وخلال الأجهة تصلح البرأة من حقيقة أن تحجيها في أي وقت ما دام أننا لن كما قتلنا لا السؤال هل هذه المجهية مرأة البرأة؟ هذه المجهية؟ او ما دارت في خلقها الزوجة والهاب للذلماء رحمه الله من المقارن مع أسلسية كمختاره ضعب الزلماء الشافعية ومن المقارن مع شخص الزوجة كمختاره المصلب رحمه الله وهذا من حنابه أن مع زوجة لها مال الزوجات وعليها مع الزوجات لتنسلح إذاً على ذلك يجوز له المحمل بها ويجوز أن يلنسع وجوده في ساقه وكما خرج منها لما في حكم الزداد كذلك ايضا يتفرع على هذا المسال انه لو قابلها وليست انها عدتها من الطلقه الاولى الطلقه او الطلق طلقها طلق الثالث فارضت الطلقه الثانيه الاولى وقع فراق لانها زوجته وليس شيء ولو انه لا عنها أه... انشاء الله تعالى هدى السنينة كانوا تخطي ان يوقع الدعاء من الوقوفين فيتبعهم الضلط ويتبعهم الهياء ويتبعهم الحيار على المنهل وضاعر منها على كل حال يحتضل حفظ الدرج من هذا النوص يتركب على هذا حفظ الشقوق لو انه توسي عدنا وليسي أثناء العجة ولم تخرج في العدتها ووقعت الوصاحة قبل قولي عند الحزة ولو بلحفة. لو كانت عدتها فسأيت هروب شمس اليوم وقبل قضي الشمس بثانية واحدة توفي زوجها او شخة وفيت لديه هو ايضا اجنعها لو طلقها طفاء واحدة او طلقها طفاء ثانية فالطلقه دول. لو الثانية سنة اعتدت وقبل خروجها من العده كامله زوج يك وليها هو وليها فاذا ما ذلك او دارت مراك رقه الزوجيه فقال رحمه الله وتعالى التبين على هذه العده اجل اولا أن الله سبحانه وتعالى حقا قدنا الله هو اللقاء والمطلقات يخرجن بعد تتمين ثلاث تقر ولا يسلو ذهنك يكمن بعد خلق الله ما يرضى لكم انما بالله والناس هذا شكر وبعودتهم احق في رضي الله انزال الارض يعني ازواجهم الذين طلقوا وكل وقع طلاق منهم احق برضاه هاخذ اذا كانت المطلقات فالسلام الضرور لأن صدر الآية المطلقات يترضى صلى الله ثلاث مطلق فقال الله وضعودة منها أحق في ربح النسيب في مدة العزة ثم قال وضعودة وجه الضلالة أنه قال وضعودة يعني أزواجها فوقف المطلقات بكونه لوجة المطلقات فقال على أنها غيشة لو كانت لما طرحت قلنا لو باع الزوجة أو طرحت تقول زوجا زعما ان هو الزوج كذلك ختم تعالى الطلاق للرجال فانشاء لمعروف او تشريع له اسباب وجه الدلاله في هذه الايه الكريمه هذا ان المطلقه طلاق ونيت ترتب في حكم ان الله خلق الانسان فلو كانت مطلقه طلاق رجعيه اجل لم يكن في الإنسان لأن الإنسان لا نفذ إذ ما قبل فمعناه أن النساء لا زال باقي ودل على أن النساء إدقاء ما كان عليه في إسلام خجم فلو كانت أجنسية لما عذر للإنسان ولا عذر للإنسان يقتضي الإتدار لأن الإنسان يدل على الإتدار لا على الإنسان لأن الإنسان يدل على الانتجاب تقول أمسك لأن الشيخ يده ما تقول أمسك لأن الشيخ يده فدل على أطوله فإنسانه في المعروف يعني لا ذهب أفير بشيء والله إذن يخي فكمنا عن ثوم النساء للعشرة الإنسان في يده فقال فإنسانه فدل لا أن المطلق العزارة تحت خلطان المنوذيها وأن هذه في عشرة وبمعنى آية الزقعة لإنسان المعروف آية الطلاق صورة الطلاق قولها اشكوا منا بمعروف او فارقوا منا بمعروف تدل على عدنا النكاحة لا زال في المجلقة وأن المطلقة طلاقا مجلسيا لا زال في شكل الزوجة وبناء على ذلك الكريم هو يرمها مما يدل على شكل الزوجة الله نفق على المطلقات فالشي موغينا نحيز التكذب من ميزيق ولا تضارهم للمبيض على كل كنا ولا لحظهم فأنحقوا على الشيء حتى يبعلك حدهم فأسلم المطلق دار ولا تسريدهم من كل يوتيح ولا يخلوش أفضاع لأكل جزاع الشيء المبيض كأمر على طبق المطلق طلاق الوتيح ليكي وهذا يزلح لأنها لازالت لأن هذا حق حقوق كثقة والنفق على ثلاثة ستباه لأكملها المتافة فجمت هذه الأمور كلها فلا في أكمل مطلق صلاة رسيئة بحكم الزوجة وإسهة لأجهة الهنسان لها وعليها حكم الزوجات لها وعليها حكم الزوجات طبعا إلا بالسفين في فيجزرهم ينظر إليها فيجزرهم تنظر إليها ولو بشهوة فيجزرهم ينمشى فيجزرهم تلمشى في ويجزم اختلي لها اختلي لها اختلي كما ذكرنا اثنان لكن لا قصنا له. لكن لا قصنا لها لو عنده واحد اختلي منطب لاقب ونحن في عندها فانه يكون مقصنه بين الزوجات في على ثلاث ايام فتصمت ليلة الرابعة معنا لا نخلنا عن حب الزوجات لها وعليها من الزوجات زوجة القبر سيدوجة من واجه وريدة الزوجة من واجه آه أصداريسة في, في وتحصل رجعة أيضا بوقتها وتحصل رجعة بوقتها لو أنته وضع الزوجة الرجحية فإن هذا الوضع يعتبروا هذا النوع الثاني من الرجعة هجعة التي تكون بالقوم وتكون بالخير فالرجعة بالخير الجنال فلو أنت رجل تطلق باعثه بالطلقة الأولى أو بالطلقة الثانية بعد الدخول ثم بعد ذلك مكث في الحيظة الأولى والطهرة والحيظة الثانية والطهرة ثم أنه الجامعة طبعث الجنال أطول أجلة على الوضع الإنسان والله يقول لأشكوه إنه هوه التوفير يقول إنه هوه الإنسان هوه يقول الشيخ من الإحسان فسعب يدل على المستاه كما يدل عليه القول يعني لم يطع لبعض نبيه لما حصل الوضع تل على رفضة أخيها وشبه لها وشبه لعوجها توجد أنه كما كان لأن رفض لا يحدله أن يطع لبعض وبناء على ذلك يكون وقّه لها رجعاً ويقع أن تقع مرّة بالفعل وهو الوطن كما تقع به قوت واختنفت إلى ناس فمنها للعلم ما قال سواء نوع أو نوع فلو ألم جارها زوجته وهي في عزتها حكمنا برسوحها له أنا أختار في صنعهم مدى سواء سواء ومن علم الله إنه إذا جانعها لا يخلق جاهها فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مرافعة للجوز إذا يشترق لا يخلق الشهاد على القول الآن أنه إذا لم يمع رجعها, رجعها. فهذا بحكمة الله عز وجل بالمناسبة أن المرأة تطلق طلاقاً رجعياً تبقى في حيات الزوجية كما ذكرت وهذا الضقاء يحقق الزوج إلى إهادتها ويبقى الله السلام الشيء لهذا الحكم العظيم لا تدري لعبك الله يحققه بعد ذلك آبه لا الله بإهادته ليكم لخير ولا يرمد لا ما يعود على المخير في جينه ودناه مع خير يريد الله أن يسر لا يدريكم لأسره فإذا كان أحنا الزوجة وإنما الزوجة الزوج كل منهم يتمنى وأبناء أبناء الزوجين يتمنى النور أن تعود هذه الزوجة ويحبون عودتها فإن الله أضحم بخلقه من هؤلاء عزامة لمن يشد في خارج لمن يعلم علم القرآن الشيطان دخل بهذه الزوجة والزوجين حتى طلق عدم الحديث الصحيح أنه لا يدعون ولا دعون لكم الشيطان أكثر إلا إذا طرقت حين الزوجين والزوجين لمن أعرف فالحكمة الناس للذيقة لا تعتد في نجل الزوزين فإذا مدد منها تتحرك بالذكريات للذكريات ويحج بقيمتها ويحج بقيمتها يحج بقيمتها يتحرك في, في, في فإذا كان الخطأ شميعا وقف الطاحب الحق في أن يؤذب الثرن فيها وذلّى المخفض من أخطأ أعلي حتى يحكم في مكان لكن إذا رجعت إلى هذه افسجت على دلتين وافسج على دلتين ودخل الأجنالين فشأت الأمور أكثر كما بالحرم لكن قضية الدماء فإنه إذا يراها هي معتدة للدين وليمكن أن يخرجها وليس بحق أن يخرجها وفي المساء مصطبا يصبح ويمشي بها ويراها أعمال فليحركوا لا تدري لحد الله يفتد بعد ذلك يحركوا فلا يملك لحكم حتى أولاً أن يشعر إليها ويجامعها كان شوقه إليها فقصد قدعة فلا أشكى وأمع إذا جامعها دون أن تأتي بإمتجاه فحينئذ حين من يرى المطلقة الظلامة والخيهة نبيا يدل إشكى أن يعتبر جامعاً وهدفقان أبي الحد لأنه ما قصد لهذا قمر حدهم الوطع الشرعي وحين إذن طال طبعاً جماعير العلماء هلأنا مدائدة في الحجم لكن يرأى الإنفان قاد لا يقفد رجعتها على القوة الإنفان وضع لا يوزب رجوع على هذا القوة يجد تعذيره وحين إذن القاضي يؤذبه إذا شهد على نفسي أو أخر أو شهد على أثناء جامعها ولكنه لن يمين بجناعها رجعا صديق رحمة الله أن الرجعة تكون بالقول وتكون بالفعل فإذا جاء معها لاوية اتجاعها فأكثر ما تكون الرجعة ويقول ما تتجع في جوجه شاهدين على اتجاع ثم يجال لنية الاتجاع فحين إذا اجتمعت النية واجتمع القول والفعل معها النية والقول والفعل وأما قول سعر الشيخ العشاء في قرى لحسن جوجة حذاوية عودة علاءة حسنة هذا القول المنية وأطرق بيث موطعين أن يجارع حلوية مقافة ترتجاعي فهذا يقولها من صور مجاة ولا تفشر عن مقة بشرطه ولا تفشرني عن مقة بشرطه كان يقول إذا طلع الشرط مقة التجارب راساك انطلعت يا اخته اللي انتهى الشهر فقدر رجعت منتهى من الحيضه الاولى فقدر رجعت اذا اذا قامت الحيضه الاولى فقدر رجعت هذا في الشرع التالقي وايضا هنا التاليب ان فقال قسيده لا رجع بالله أدو أن يرسلها ومن جدها وفوق رادع بكين يكون ذلك في الإخبار لو قال لها رادع في كل شيء صحة الرجاء رادع في الشيء يعني مثال تتعليم حيث أنبت ما قد رادع حيث لا تترغبين أن تترغبين فقط لكن لو قال لها رادع في كل شيء أذكرت أنه الخسر قال رادع في شيء فقد علك وزعتها ألم وجد المشيئة. فقال قد شئت او قال راجعت في اي شاء ابوك. راجعت في الرب الابو. الرب يكون مكتب. فهذا لا يفعل. ينبغي ان يجد في او يفعل فعلا ذا لعبك او شيء الذي سكرت طهرت من الحيظة الثالثة ولم تغتزل فله رجعتها. اذا طهرت من الحيظة إذا طغرت الحيظة الثالثة بعد أخذ أخذها قل لا بذلك تختزر حتى يختم بانتهاء الجديد وبعد أخذ العلم يقود إلى مدرب يوجد يعني لا يوجد انتهاء الجديد بلاد الزواعي فمنهم ما اشترق الأسكال ومنهم ما قال لحد الاشتراكي بمجرد انتهاء الدب وانقطاع العروبي على مقصور خلص ما سائزة هذا الثاني أول احسنان وانلقى رجول من طلق الوسر ساعة تكتب فلما صارت الحيبة الأخيرة قضوه في الشمس لنص شاءة رأى خلاله ورأى خلاله لكنها أخرت الوسر فينا الشيء إلى مدعده في الشمس فإذا قلت المرأة تخرج في العزة لها لمجرد إطارها لفروقها على مستفر حذت في الأزوار قبل غروب الشرس من الفتاة فلو ضكحت وعفدها لها بعد ذلك مباشرة صارت أجنبية من الأول وجودها إلى الثاني لأنه قد حقق تماماً عدة وخرجت من عدة وأطلحت أجنبية فلا يتشرط أن تختفي على هذا القد ولو انه حصلت الوفاة من زوجها بعد قصها مباشرة بقصيتها للتر وقضها أسرها فحينه ينطلنا لما في الخرق عدتها ثلاثة ولا يحضر أجنبية ومؤسرة إذا شكمت لخروجها من عدة ونزلتها أرضها لمنجربة قصية الظهر وعلى هذا زي الشرق الرشد عند أبخارها وعلى هذا القوة لأفتاره على جبنة المنماء من الله الذي إلا يرون قصة الشرطة ومن أحيث المنطاعين إنها إذا طقفت من حيضتها وآخرت عنافتهم من حيضتها من حيرات ولم تغسر فلا حتى تغسر ولو أخذت في القصة سنوات على فتال في عدةها من ذلك وبناء على هذا الغوث لا تدخل شيئا فلو وقع مراجعة زوجها الأول قبل أن تختفل شمك روح ولو توفية وليتها ولو توفيت وليها وهذا الغوث عن أورا العبي بكر وعمر وعلي وطالب العظيم السلم عمران الكمعادة رضي الله عنه وعبي بريرا رضي يقولون انها لا تخل فيها عزة الا بالإنسان ورأوا ان الطهارة هكذا فيها والحقوة اقوى بحيث الاصول والتاني اشجح بالقوة على زمن يرى نقوة صاحب بحجة ولكن الول اقوى حقيقة بحيث الاصول اقوى من جرى طوحها لدل خروجها من عجلها لأن الله يقول والمطلقات يخرطون لأنفسهم مدران مفقوق وطرق والطهر وقد طه رب حبيب ما تزيحن بطرها لأن الشرع أعلق على الطهر وقد حصلت هذه الصفة كلا داعي للشرار المسك إلا الشرط لها الضحاب أما هذا خاطئ الزجاج واجه منع علاق الزجاج ليست مصلية ولا ضعف ولا جاهلة المسجد ولا تابعة مرة حتى نشر الظهارة الظهارة والغسل يشترق شيء نقص الشرع على الشراطه وأنا ما رفض الشرع على وقوع الرسعة عليك حده ما لم وقد طاه خرج عزتها لذلك وإن طرقت قبل رفعتها بانت وحرمت قبل عقد الجديد صرغت عندها. قيمناها متى في الهدي. وقد صرغت سمت عندها ولم يراجع الزيتها تعالى. الزيتون تطلقهم لقصين. يقالوا باء الشيء ذا وراء. ومغر. ويقال ذا كلاك ذا شاركت. الزيت والحرام. آدمتا بجينها أسلام. يا رب ساول هل اي هذا لنهى بالفراح فالبيل هو الفراح وذلك أخبرات حين فالبيل هي لغة العرب المختزانة الفراح فيني من الحائل وذالي فقد مضى قربا إلى الثمان القوة للجهدان فالحادي رضي الله عبد وخاص بالزوجة لما تصدق بحائل فيني يعني مقرجي من الحائل والخالقين الحائل هو المجرح فيني من الحائل فالحائل هو يعني نخلبي وخالب يقال فالا ملافاف. فالبينونة اربط اليدين من امرأة وجدين امرأة منهم. اذا انها بينونة مضرى ومضفقة ثناف وشيقات. وحين اذا لم يحلوا لو حدثتها زوجا غيرا. فلا رضوا ايضا الزقرة. وانها انخذين منه بينونة الصغرى. الصغرى هي التي ذات شخص من القرأة التي لأخذ عليها عقلاً جيداً حلساً وأنها مش قبل عقل إزالة جيدة جاء فهذا لوحدة الضيمون يقع بالزيمون الصغرى إذا طلقها طلقة واحدة قبل أن يدخل لها فإذا طلقها طلقة واحدة قبل الدخول فإن هذا لا طلقة يدخل قبل الدخول فإن هذا لا يدخل لمعنى أنه بالنزر الطباقي لها حد لغيره له الانتحان. واما بالنسبة للبينونة الصغرى بعد الدخول ستقع بالخروج من العزم. وتقع عليها <تصفيق> بطلق القلب وطلق القاوم والتفيق للجيوب لغيزان اهيه تفسير. سبق خيار بعد مسائل. فلو طلق زوجته طلقة واحدة او طلق قلقة تانية وتركها حتى يعني مجرم قوية تعدة لا تحضن له إلا بعضه فلما كانت تحضن له ذلك شر عن وجه الأسئلين صارت جاهلة فيها شبه مطلقة غرامة وفيها شبه تغردحين فيها شبه تغردحية لما يحقنه أن يتزوجها وليش شرم زوج الأجنبين وفيها شبه من الأجنبية لأن هذا الأصل من, من المطلقة المناهن لا تحضن بهذه سحيحة إذا قالوا فينونا في الصغرى. وأفضل فين فراء. فكل امرأة لا يحضر زوجها ان يفتجعها. تعتبر باية. لا يحضر دوجها. ثم تقصد الى باية الوثورة صغرى. وهي المرأة التي لا تشهد لزوجها الا دعاء. وما يحضر لزوجها. وما يحضر لزوجها. وما يحضر لزوجها حتى تنحى زوجا غير هو يزوجها. لا يحصل الوقت. هذا المشكلة قوم جباباً يعني أنها لا تحيل له إلا داخل جديد والشرق أن إذا كانت الفائل إذا من حق أن ربتها غلوباً ولو من, من يعدى الوليوها لا يشرح لمن طلق الطلقة المولى أو الثانية أن يرضى أولياء الضرعة لربك هذه فلو قالت فائل أرجح تجبر ولو كرهة كما ذكرنا الصم لأن الله يقول له قدولة ما أحق بربك فاعطى فقط الزوجة حق الننفقة ما دام شيء فجبت عليه في طلاق ضد العدة اذا خرجت إلا ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي وطئها زوج غيره او لا قال رحمه الله ومن طلق دون ما يملك ومنطلق دون ما ينجل. هذه المثلة اعتبر العلماء في مشألة الحد منطلق دون ما ينجل. يعني طلق الطرقة الأولى الذي يلسترقه فيفاره. إذا قل طلق دون ما ينجل فنحن نطلق الطرقة الأولى أو الطرقة الثانية. وإيش تتقول منطلق وضطيا له الطلاق. منطلق وضطيا له طلاق. قل دون ما ينجل او الطلاق معنى فمن طلق دون ما وخرجت المرأة في عزتها وتزوجها دون غيره غيره وطلق عابد الثاني وعرابت أن تركح للأول هل تركح بثلاث طفلتات جديدة او يبنى على ماذا هذه المأسهلة هل المساح الثاني او لا يحفظ هل المساح الثاني يحكم الصلاة المكاة الأول أو لا يحكم فمن عدد لو تزوج مئة الزوجة وعاد حدودها الأول رجأت العدد الأول فلو طلقها قبله طلقة واحدة ورزأ حينين وخيرته طلقتها سواء دخلوا بها أو لن يدخلوا بها سواء حملت أمجب النبي المهم أنه لا زال هذا أرقى طلقته لأن الله يقول أن الطلاق طرقان لإنساكهم من عروفهم بإحشان إذا قد تطلقها وهذا لم يطلق الطلاق الثالث فتقل على الشرقين الأول في نفس الآية هذا فضل <تصفيق> جمهور جلداء المرسلق رحمه الله الطول الثالثاني أنه لا طرجق إذا طلقوا منه الخزائز وهذا شهد زفر وعمر وعليه رضي الله عنه كلهم يقولون أن النكاح لا يحدد على الطلاق الأول وقال بعض عبد الثلث من الحمر وفهداء عن بعض عبد الثلث من العبادنة قالوا إنه إذا نكحها زوجا ثاني رجعت بثلاثة وفهداء بثلاثة وفهداء بثلاثة ويرون احتفظ المكاح الثاني يحضر المكاح الأول والصحيح لدى الجمهور رباه القرآن ومنقى شوى حقوق من خلقه ثلاثة من نكحة زوجا خيرا فإنه بك دي كده انه في النقاهه ترى فتنطبقها زي الصوره دي فكان ليها ربع شعاع الذهب ثلاث فقرات فعندك في الصور من طبق الطبقه الاولى وتتول للتبادل اما الطبقه الثانيه في دورها الاول يحيثون على طبق ثلاثه ونكح نكح زوجي والصحيح انها انه يعود بالعدد الاول قبل او والخسر دخلوا ولم يدخلوا فالنكاح الضالة لا يزايع من النكاح الضالة قال رحمه الله تعالى رسول السابق صلى الله فضيلة الشيخ مبارس الله فيكم ونسع الله بعلمكم الجميع هذا السائل يقول فضيلة الشيخ قول مصنف لا قسم لها هل في المبيك فقط أم يدفل فيها النفقة لتجاكم الله الخير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على وصول الله على آله وصحبه ونبعد فمراده القتل وأنه مصرر في النفقة في المطلقة الوزحية لها حقها في الزخنة وقيام عليها كانت قلاة فإنه ينفق عليها حتى ثبع حمد على النفقين الذي تقدم في الدشارة إليه دروس الناضية من النفقات وحقوق الزرجاء صلى الله عليه الله فضيلة الشيخ فائلا يقول تعلمون حسابة الله أن هذه الزلاف تتعرض في هذه الآولة الأخيرة إلى أدية وتشويش من أعداء الإسلام باسم حقوق الإنسان فما هو دور الدعاة والقطباء وقلاب العلم ودورنا في مواجهة هذا الشخص والدفاع عن هذا البلد المبارك وولاة أنبئة حذرهم الله الذين نذروا أنفسهم بتفريح الشريعة والانتزام بحجود الله حتى أصبحوا محل تقليل العلم وفقكم الله لكل خير فلغنا وصنعنا جميعا كما يكيروا أعجاب اشنا ضد هذه البلاد بناء على تطبيقها للشريعة الإسلامية وهذا أمر لا يمر للشكوط عليه ولا يمنغي أن يمر على الزعاد والعلمات والألمة والخطباء وطلاب العلم دون أن يكون هناك وقفة ترضي الله هذا فهذه الثلال أنعم الله عليها لتحكيم الشريعة الإسلامية وأنعم الله سبحانه وتعالى على أولاد أميها إن شاء الله أن نعذبهم على الحق وأن نعينهم عليه وأن يفتح أجائهم وأن لا شك أنهم يحجدون على هذه الثلالة وحال أعجاء الإسلام هذا الخير الذي تعيشه هذه الأمة وهذا الأمر وهذه الذي عاجت فيها الأمة بخير أبو من الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بشروسون ويرتحون ويفيدون بشكل حقوق الإسلام والله يقول حق بالنفين على هذه الأمة وهذا التدخل السلام الذي لا يمكن أن يقبله أي إنسان في شؤون المسلمين إلى درجة أن يدخلوا بيننا وبين شر Guinahunın الله حياته وجهد إلى درجه أن بيننا وبين دي من دي الله الذي رضينا به wir ومن سبحانه مرده ومن سبحانه مرده والمن ورسوله يريدون أن يدخلوا بيننا وبين الله كلاreso بصف��ه يعني أفضح أحجاء الأسلام منتهى الوقاع والسوفوف إلى درجه أنهم يدخلون بين المسلمين وبيبين الشדי الأسلاف ولا شكل هذا الشق وهذه الأدية والأدية والشيء الشاف بالسلام الشيء ينضغي للأمين والدعاء والصطباء ينضغي أن أسعاد مع هذا هذا الأدية من بلغها والأداء يخلو للنسخ ويقول أننا سندير هذه النسخ للمرقى تحت المرقى والقبية ليس الطبيعي الشقوق من الشاف القبية سيد وخيدوا لهذه أمة المسلمة ونوح من الإغجاب ونوح من التبعار بهذه القوة هذه آداء هذه النعمة العظيمة لآخر أولوح والملايين يعيشونها على هذه الأرض لا يمكن لأحد أن يحيل عن صراط الله عز وجل حيث في اللقاء ولا إذن إلا أقيم أن ولا يفعل أي حد يحدث لجمع إلا أقيم عن الله عز وجل فكذف آداء الله وحيدة بين الناس وبين حدود هذا هذا الخير وحديكم أليمه وهذا أجلس يريدون هذا ليس هناك حقوق الإنسان هؤلاء يريدون أن يخلقوا بين الناس وبين الدين بين المسلمين والإنسان فإذا لابد من قصة خاصة عن العلم ومن المتشهدين لهذه الدعوة تشهد هذا الدين أن يكون عندهم وقفة صادقة تدغى الناس للقرارب وإلى القناة الثانية في هذا الدين لأن أداء الإسلام أخوص ما من هذه الكملة فما في هذه الداخل ولن يكون في شيء لذلك تتعزع الناس والدخول فيها واختراف الشعور فينضر على الأدنى غرف طباء أوجه النظر أن يعدنوا إذا سوش أعداء الإسلام لتطبيق الشيعة والحجود أن يعدنوا بالقطب الحال في المركبة التي يفين الشدود ولو كانت خطبة على الخطوة خطبة على حد الفصاص وآتالي على, على, على النفوس وما يفنر من الأمن من الناس لأرواحهم وأنفسهم وكذلك حتى على حد الشرقة وما ذكر الظلماء الآية خطبة على حد الزناء خطبة على الشدود حد الخرابة فالمراض الله حزوجل تغرض الله كل الخيرات ودفع انكم البلاء عن المؤمن والمؤمنات هذه الخطط اللي سمعت ان فيها, فيها الخفي ده توقف بالوصول الى السداد وخلافه من التنسيق حول ختم الاسرار التي على الحدود يجل للناظر ان يحدد حدد الحديث عن ناس الوعد هذا وقناه ثابت بهذه الشريعه لا من قناهه في هذا الهواء فنت الى يوضح مساله نبت الأعلم والذلماء والعلم والمحاضرين يقومون بجول وعلى حضراتنا كبه في الناس في المتعين في الناس احتى الناس في الناس قناعا مذنية على أعزائها طول الناس على فترة مؤمنون بشرع الله وقابلونه تأتي إلى رجل في ذليلية أو بادئة تشأل بشرع الله ما يهتم المحفظ لأن القبيلة عليه وسلم يقول الله عمر خلافة ولا يبحث عن إذن ولا يبحث عن إذن يقول أبداً أمر الله الخير كله في أمر لكن اليوم غزت الصباحيات وغزت الشموم ودقوا وذبت الحق الظاهر ثلاث ابن وعيد وهناك الشباب وعفاظ صغار يشملون وزحاك لهم وآمرات لنزلت القتل للأمة من ديني شريعة مناسبة تشيخ بعد الأمة الداخلية حتى تشى أطراف تأثر بهذه الأفكار ومن بعد فترة الأمداء من أعداء الإسلام يرون من الغد لا يقوم إلى اليوم ولذلك تتبقى ماشى هذا السنين الجارب وشق الضفين وكيف المدين بقوة تردع ولا يردع من الصفارح. ولا ترجع من هذه الكلمة الصاجة. على حسب الله وشله اللي تسلل في الحجه والنفسيه على الحديد والمحكه يقولها انه وفقا شدة ناب الانسان لمن الان نعتبر هذا تراكم لمثلين هما في بناء شخصيه والتحدث عن هذا اعده الحدود واثار ايجابيه وعواقب حريقه متى ان توقف حفله ايش لأن عظام الزكاة المطلوب وأداء الإساكنة أصدقوا حتى وصلوا إلى درس الأسولنا في حقر الآلة لكي ينظروا إلى حقق الإساكنة قد بحظ الله على شهر سجوه منهم فنينظروا إلى دولهم وما في من سفت الدماء الزليئة وانتهاش الأعراق وضيع الإساء الثلاث للحامات عن هذا ولا تنكروا إنما تنكروا في الزباد الآن وإن وفكروا في البلاد المحتلة المسدد المنفقة الذي أصحب مضي برنغة الحقاق لا تتكروا الشرس لا يمكن لأحد أن يمكن ضوء عالي حقيقة وشيء يشكر أن الإنصار الحق وأن يقال أن يتخذ أصاب وأن يقال أن يمثل أصاب هؤلاء يتدون هؤلاء يتدون الخير الذي نعيشه في عيش الأمة وهذا ما يرون حتى من موافن الحج الذي يحفي فيها الملايين خالم هذا الهدف خالم هذا الهدف هذا من أمم وخلفة الأجناش وخلفة الأعراض وخلفة الدول كلها نحن صافة بدين الله وشلحة الله سبحانه فيكون شبكوكي حقوق الإنسان أي حقوق الإنسان يمتحون لها إنار الشبك وأعراض تبتها في إنشاء قطر منها ساحة إنشاء ربك أي أفطار شبكة محركوا لها سلسة. كل هذا أمن أنه يحلل الغد الدعوة ليست الدعوة الحكومة الإنسان الذي يليه وعندما يضغي أن تنطلقنا في حلية الدين وحلية الجائدية أن تكون عندنا غيره على هذه الدلة وعلى هذا الثلاث وعلى هذا, هذا, هذا الخير في الذي نرفه فيه لأن هذا حقا أن ينكره ومنكفر نعمة الله بذله نعمة قد لله بكل هاي نعمة الله لا يبكل هاي في الواقع أنك شكيه على هذا والواجه أن, أن, أن نتواصل ونضغي علينا أن نقول كلمة المهمة أننا لا نجيد دعامك ولا نجيد بخواق نريد الكلامة سبيها مشيذة وذنية الأحرجة المقنعة تحدي الآن عندنا لأن الله يقول قلت لله السجة البالغة وإذا نطقت تتاب الله بأمر فهو الأرض فنجد أن ينفل أن يرد والله يحق لا معقل الله تكون وشريك فالله حكم ولا يستطيع ابن المصرانية أو ابن يهودية أن يأتي لأقصد الله سبحانه ال ال الكاذر أن يأتي لأقصد الله سبحانه أبدا ولا نرضى بهذا لأن لا نرضى بهذا حينما نتعقل مؤاية من هذا الزر وذكره وإستقصار هذا الشر حينما يسمع هداء الإسلام أن هذه الضمة لا تقدر أن يتدخل بحث الشؤون ولا يستقبل من داخلها يخبرق أهلا بصفوفها وذلك ننبغي توحيه للشغاة وتوحيه الأحلام للشغاة ولذلك هناك واجه على الألن والمفضة والأقلام التي تخبر الناس في بسائل الإعلام وتوشيها المسلوح والمرض أن يقوم بكلمة وأن يضحها لا لأن نخشى تبقى هذه الصفوف فتجد من يتلقى وإن كان بالله الحم على قناها الأمة يعني على البقر مجرها وأن لا آداء الإسلام أحفظ من بين المسلمين وبين ربهم ولا تتبعوا أن يستبح على هذا وإنني والله أكونها من قلبي والله يشد أنني معه لا أرضى على ولا أحفر الله شكر الله لولاك الأمر في هذا الثلال تباكي على الأمر ولقد تجعلت لأولي ما قضح المدير الداخلية من خلاف يفكت الصن ويفكت النفس لكشف حوار الأعداء وبيان حينهم وأنهم لا يمزون إلا الحفظ على هذه الأمنا وعلى ديننا وقال لي أقولها صحيحة أن أعداء حتى يستطيع الإنسان أن من موقعه صحيح أما أن يأذي الحفظات وقال الإنسان من أجل أن يحلم ديننا ويشكدوا كلمتنا فهذا عمر يخص الصد لأن كل النصر هذا الدين ننصره هذا ذأبنا وذأبنا بص الله عزيزيه ولم تجين الله من الصوتين الحق وأن يجينهم عليهم وأن يفتاه جاءهم فيهم وأن يجعلهم حماس في هذا الدين ورهاب للحق ولا شك أنهم موفقون مداموا يقولون من ذلك ولا شك أنهم منصورون بس نحن من منصورون رسول هذا من نصرنا لكنهم أعلمون سيكونون إلى مصر الله إذا وجد نقول هذا هناك واشف وهناك, وهناك سكوزية وهناك طرق مشكلة على أي دليار من إسلام وكلنا رحمه الله في هذا البلد الإسلام ليس عند الجيارات فيهية وكاثرة ولكن نقول إن كل شيء ينصر هذا البلد لأنه ينقص لها الوقت الذي ترد الله والله المزيد أخضر في الكارك. أنه لا يطرد أماضياً المجاهدين في الجديد أن الله هو مطور بأن القصار ولا ينالون من أدوين ليلاً إلا في بلده و في شعر انه كل اشعارك في البساط بقولكم فالذي يتكلم بالشطه ويتكلم في قوي ومفني على الشطه فقد نصر ومن تكلم كلام في وجه اداءه في وجه جرب وهات ومظاهرات فقد ساعدت كثيرا لان هذا الضابط عليه ما نقوله والشعراء فاتع من نار وضي الله عنه واصاح الصالح الثابت وطقوا الى رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعراء فقطع السكين من الذين امنوا وعدو الصالحات ومن انتصروا من بعد ما ظنوا فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب من غربا فبينا الله عز وجل ان الشعراء له من الخروج الحق انهم استذابوا من هذا الهوى فكل من مصر الحظ ووقف عن حظ فلن ينضغي على كل يخاف الله ويرتوه وكل آله وكل فالد وكل مقرد من الله هدايا أن يغافل هذا وأن لا يرضى لأحد الكائن المكان أن يمسى حرمك أو يمسى مكانك نشأ الله في حزيه التي لا ترى وقدرته على خلفك الله مننا مسألك لأسنائك البسنى وصفاتك الولي من تشغل أعداء الإسلام والمسلمين عن هذا البلد الإسلامي ونسألوا فتح الزريفة وخدرة فيك على خلقك أن تشغلوا على المسلمين عام والتعياب بالهالين الله تشكت شبه الله تشكت شبه الله تشكت شبه الله تشكت عزده عزد ولا تغادر منهم أحده الله تشكت أجلتهم وشكت أبرهم وضيق فدرهم الله تشكت أقرارهم إلى سفاقه وعاقدتهم إلى وضاقه في هذا الهدف والجلال رسال الله وسلم وبرك بارك الله فيكم فضيله الشيخ وستر الله عذره وجعلني في طوبه على ما قلت فائ يقول فضيله الشيخ هل هي معتبره في الرجعه فمن طلق زوجته وهم مرتبه ونوى رجاعها وهو في سفر ولكن لم يقطع من سفره الا بعد انتهاء العده فما حكم حكمه في ذلك ان نوى رجاعها لم يتكلم ولم يعمل فإنه لا تشهر تشهر على صفحه للظلماء ومجم التجهون عندما لديها أن النية تسرشها الرجال أنا تصريح عندهم وتصريح في ضوات المقامة لكن تذهب للظلماء رحمه الله ألا أن النية وحدها لا تشهر وأنه لا بد قول أو بعض فروه ان موضوع قرار قد خروج هذه الحدث بهذا خرجت حدثيها هي اجديه وليست في كونه الله لان حديث النفس لا ادرا طبي ما قومه الاني الاني. الله. من يحبو قوله فعلا جاب على الله سبحانه و الله سائل يقول فضيله الشيخ كنت مالكا بالطريق فجاه جاءت طارقه تمامه مصدمه سياره وماث في حينها فما الحكم فيها في حيث الأفضل الصيف الذي هو الحمامة إن كانت عشام محرمة ويقود الشيارة فستقدر معنا بقتل الصيف أنه يسلم فيه الخطأ والآن والحمامة كان فيه عشام وقضع الصحابة تجيب فيه عشام ويقضع الصحابة إذا كنت محرم بالحج أو الغضر ثم صدرت الحمامة أو جهستها أو خفرتها إن عليك ضمانها عليك الضمان و... ويكون هذا الضمان إشعاد من قضاء صحابة الله المعلي في جزاء سخل الشعاد أو جزاء من الضعاب أو جزاء من الضعاب فلا قصر المقرب في اختارة قصر الصيف كانت في حرق لا إشعادة فيه مثلا تكون داخل ملك ودهد حمال فقط حمال أيضا داخل الحرم في شاد وهو قضاء محابة ايضا بطول الله عليه فقد قضوا في حمام الشاد في حرم وان من قتل على حمام الحرم وكل الحمام التي في فيها شاد واما اذا كان الزهر خارج الحرم والاحرار كذا تكون في غير مكة والمدينة وحصل الزهر في الجدة ومسج الطريق الى مكة والمدينة قبل البطول في هنا، سحينه إذن لا شيئا عليك ولا ظهر هذا لقدمه هذا خاصة الله لك مخطط والله سبحانه الله والله السيد الشديد سائز يقول هل ورد عند قراءة آخر سورة القيامة عليك ذلك بقادر على إذنه الموتى هل ورد فيها ذكر بقوله بلا في صلاة الفريضة وجزاكم الله في صلاة الفريضة وإنما جاء الحديث عن ديانهم منهم سمع وقالوا سبحانك بلاء سبحانك بلاء الله سمع في القيام الميل يقول أنك ذلك لقالي ألا يحيى الموتى سبحانك بلاء واسمنا على ذلك لأنه إذا قرأتها خارج الصلاة أو سمعت رجل من يقرأها تشهد أن الله قادر على يحيى وهو علم في شيء قل حيها الذي شاء أول مرة وقل كل خلق حليم جم جلاله وتخدثت أسلامه وكذلك إذا صليت في الليل أو صليت نافلة فقرأت هذه السورة أو في التراويح تقول سبحانه كذلك لكن بالتريض لا لأنه ماهي في ربيع حديثا صحيح عن الذي صلى الله عليه وسلم وهو صدي بأصحابه وصلاة الليل والنهار التفروضة ماهي ببعنه أنه وقف اشتهاية رحمة ولا آية عذاب ولا رد على آية ولذلك يجد أن يفلق بتجريقة سنة فلو كانت سنة ما شكت عنها لنفر عنه السلام وما كانت ثالثاً عنه في الفرد ثبتت الفرد ما كان في النفر هو بالنفر مصرر حيث فرق الشر لأننا واجبنا الشريعة تخفف بالنافلة ماذا تخفف بالفرد فواجبنا النافلة تخفف من الطائب ومقادر عن طيام وليصف ذلك بالفرد وواجبنا الإنسان يصني على ذات ذاته في السفر النافلة وليصلي عليها الشريعة ويصلي على دابة حينما توجهه له تشفر لدابة قبلة ومع ذلك لا يتحفل فريضة ففرقت الشريعة بين فضل و النفذ وفي الفضل المنجية في اليشة في النفذ ففرقنا لفريق الشرق فما ورج ما قال عليه الصلاة والسلام قال حيث رضي الله عنه انا نتكلف في الصلاة حتى نزل قده تعالى وقوم بالله قال. فأمرنا بالشكوط ونهينا عن التنافل هذا أصل لنا ماذا تخلص فلما جاء التنافل لفزافلة ولم يجد في طرفه ضقي الفرد على الأصل وهذا ما يسمونه تخصيص العموم خصة النافلة وضقي العام على أصله ما نقول أن الأصل من النافل والفرد على حد السوا لأن الشريعة ما قال لفزاف على حد السوا جعل التنافل للأخير ليس للفرد وبلاها ذلك قدنا ورد الهمومي يبقى على عمومه وما أرده بخصوصه وخص الحكم والله سلامه هذا سمية فضيلة الشيخي مثلا في رمي الجمار هل يجوز للموكب أن يخرج من منا قبل رمي الوكيبه؟ رمي الجمار إذا كان بالوكالة طبع أول شيء يشترك يفحف التوكيل في رمي الجمار أن يكون الأصيل آساً عنه إما عاجل الحقيقة أنه عاجل بالشكرة عاجل حقيقة بالنشجود لا يتخطي أن يرمض وعاجل بالشكرة من الشيء مثل الشخص الذي يخشى منه ضرر أو يخشى أن يموت مثل مريض في القلب وكبيرا في, في سن الشيخة الشطنة الذي يظهد على الضحنة لو دخل في بلحان الجمرة لا مال فهذا عاجل شكنة. وإن كان هذا مقادر على الوحيد حقيقةً لو ربع يرسل لكنه لا يصدق على السحاب في حكم العاجل الذي لا يصدق كذلك العاجل تشوفاً من المرأة الحالة التي يغلب على ظن ما لو دخلت أو ضربت على بطنها خطر ما قتلت فهؤلاء محرصة ومثل السحيات الذين لاعلم ونظلم أنه من الرجل فهؤلاء أقول لهم وجاء في, في الماجر الوحيد ان امرضها في الوجاة عن البي صلى الله عليه وسلم فاذا كان حق الشرط الاول انه حاجز الشرط الثاني ان يكون الوكيد الذي توكله بالبرج حاجز في ذلك الان ما توكل الذي لم يحاجز نزل من الخطأ ان بعض الزاعة منها يتوكلها بعض الوكيد وهذا خطأ ما يتحرمه الا من حاجز لان العبادة لا تحضر من الحاجة. والوكيل تابع بأجل أقليل الحكم حكماً عظيلاً لا يسرح للأقليل لا يسرح للأقليل كذلك الوكيل لا يسرح إلا إذا كان محيلاً بحج ذبال ثلاث ثالثاً اشترح أن يبدأ الوكيل بالوكيل عن حتى يتب الجمعات الثلاث ثم يربي ويربي أن آنفاً وقتاً وقلت الجمعات الثلاث لأما نشف واحد فيتب الرمج الذي أوجد الله عليه حتى يسلم الثلاثة يرجع ويرمي عن غيره للسلة فإن النبي صلى الله عليه بهذا فقال شجع نفسك وشجع شكمه فإذا كان هذا في كل فإن الجزء آخر شكمه ليرمي عن شيء فما يرمي عن غيره ولا يرمي أن ترميه مع شرم المدعي فيه وقال بعض الولداء الأفضل أن, أن يحضر الوكيد عند الجمرات ثم يحضر الحصير ثم يرضي الوكيد بمحراره ولكن هذا يعني انت يستر وصعب من دارك يعني كان عددك السبب قال هذا ولكن لابدك بسرطيه وليس بلاديه لأنه جلسوا الحيناء وجلسها المرأة بالخيناء وانطلقوا ورمى لأنهم يقولون يقولون كذا رمى الجمعة سعودة فإن الوكيد يدر فإذا سبوره هناك منافسنا مفتد طبيعي شرطيا فعلز عن طريقه وقاله على الدعاء وبعد ما يرضي الوثيله يقوم هو بالدعاء النسجي ويحقق هذه السنة تأثير من رسول الله صلى الله شهد ورمى فإن عجز عن الشيء سمة الرمي بقي السنة الشهود والحضور فقال <تصفيق> إن مقصوص الشرع يكون في هذا الموضوع إما بالداخل من التعليم على مرحان ليست بلاد من الواجد. وإذا رمى وحي خيمته رمى وحي خيمته الرمي الصحيح ويجزي الله والخروض خبير الشيخ الله الكاتير الخروض هي المينة الخروض هي المينة ماذا ترمى عن الشرف أن يكون الدنيا ويكون عند الجمراض طبعا ما أداء الشرف الحيث أنه لو مثلا رمى حي في العقب والعقب والعقب والعقب والعقب يدخل منه ما جدا المرأة الهاجزة عن طريق سكرت عطمها ثم بعد ذلك نجلت مطاقه ضواق النطاقه وتحللت وقدر عطميات أن تحللت هذا ليس شرطا كاراني لكل بيها وحاسبا وتعجل ورمعا وقيدا ثم منها فإنه يشفي ولا حرج عليه ذلك وفهو جهانا ثابت الله خبيل الشيخ وضارة الله فيكم سائر يقول خبيل الشيخ نجد العلمان ينذبون على ضرورية العمل بالعلم فما معنى هذا وما هو الطريق للحصول على العمل بالعلم وفقت الله لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وعلى آله أما بعد العمل بالعلم درجة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة أحبها الله وأحب أهلها واصطفى لها خيرة خلقه بعد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه الأجمعين فأحب الخلق إلى الله بعد الأنبياء ورسله العلماء العاملون وهم يكون الذين جعل الله مراكباً في الجنة بعد مراكب الأنبياء جعلنا الله إلى كلهم بمنه وكرمه وأرحمه فالعمل بالعلم هو البركة العظيمة وهو من أصدق الشوافق وأظهر الظلائل أن هذا العلم مبارك فالعلم الذي يقول فلوه في علمه تظهر دلائل وبركة علمه في جانبين عظيمين أولهما أذله بالعلم وحصه على أن يذنش علمه بالمخارفة بالداء ورسولي حسن أن أسه الله عز وجل وإلى مقف الله عز وجل ثلاثة سنة حاجة وعياذ لله وثانيا أن نرضقه الله عز وجل نشر العلم ونفع الأمة والحرص على دلالتها على الخير ومحدد هذا النصر ومحدد هذا التوجيه ينشر العلم طائماً وقالباً مسافراً وحاظراً ينشره بين الصغير والكبير والجليل والحقير لفتح أن الناس كلهم نهلاً وأن الناس أصدقهم في العلم فإذا رضق الله الآن هذه من خصتين علماً لأمان ودعوةً وتعليماً للمسلمين فقد أسم الله عليه الصلاة وضار فله وهذا هو الذي يسأله ولي الله مؤمن حينما يكون الله يسألك علما ناحية ومن هنا السعادة يقول صلى الله عليه وسلم بربه كل جلال من علم لا ينفع من الأغار الجلال على عدد نفع العلم أن ننزع الله صاحبه من العمل ولذلك إذا نزع, نزع العدد من العلم أصبح صاحبه من الجاهلين ولذلك يجده يخفض حتى عشراء وتجد الظلماء مراسفين أئمة السلفة تجد, تجد علومهم منيرة وأقوالهم ماضحة وحزجهم بينة وأشتنتهم أبسنة في شك الله ألجت من وضوح حق وظهوره في صدوره لأنهم أحبوا العلم من كل قلوبهم وعنوا به لأبدانهم أحبته أزنتهم قلوبهم أزنتهم وقالت له أبسنتهم ألطقت له وعملت فيه دوارشا واركانا فأشهدت الله به في جنيا والآخرة فهذه هي فهذه العلم ولي لدة العلم وسنوة العلم وبركة العلم وخير العلم أن ينزق الإنسان العمل فيه لأنه إذا عمل رأى إبناء شامله ورأى الزلاث العلم في سمته وذنه وقومه وعمله وظاهره وضاطله وصار أمام الثادي مهتديا في نشه هذه الغير وتبع الله عن المنزل لخير في عبال الإتقاب ونعصر إلا الإنسان الذي خسر إلا المدينة آمن هذا الأساس قال في أليه فهذا الدنيا النجام الخسار إلا المدينة آمن وأمد الصالحات وتواصلوا بالحق والتواصل الصد فاحتدوا في أمرتهم أولا كما عدوا يوم ولي يحدد الإنسان حتى يعمل بالعزم وإذا أراد الله عز وجل أن يبارك بطالب العلم في علمه فإنه يكون مهم للعمل بعد العلم أول ما يحدث في العلم الإخلاف ثم بعد ذلك يحدث الهم أن تجول الشهاد أخصيره وطلبه ثم إذا رفض الله الإخلاف ونحن لشهاد أخصيره وطلبه حمل علم العلم للاعلم فإذا وفق للعمل لما أعلم حمل علم القبول من الله جنة وعلم فإذا وفق بجلائل القبول وضع رماء أعراض القبول بشد الله سبحانه وتعالى لا ووضع محفلة الخلق منتشرة حين وانتبع بعين الناس يزداد ذلك الانتصار لربه فلم يشغل نفسه حتى يجعله ربه حاذياً نهدية لينشر الإلم بين الناس ويوضع كنفه من الناس ويغفظ جناحه وإذن اتبعه من مؤمنين حتى ينتبع الناس بعين الآن في العلم في ما أوجب الله عز وجل وكبركنا حكم الله السن لما علنا من نصوص الكتاب والسن قال تعالى وتعالى أئمة يحدون بأمرنا فجعل الرداية بالعلم يحدون بأمرنا فلا رداية إلا لا وليمكن أن يكون العلم صحيح إلا إذا كان مع العلم قالوا بالحكمة هتف العلم بالعلم فإن أجابه وإن لم تحت هتف العلم هو فإن أجابه هو إن فإن سنة تتعلمها تحف على طبيعتي سمعت وعصلك الله أن الله يحب الصلاة والمصدين فمن علمي فبعائي من أمرك بعلمي حينما علمت أن أفضل ما تكون الصلاة تمثل إليها فتكون أبكرا الناس إلى المصدين إن استطعت أن لا يؤثني بالفريض إلا وأنت تمثل فقط وإن استطعت إذا تحصنت مشيئة في الصلاة الله ابن شامل لانك تعالى فضله بك فتشهد بنزاله القران وتسبيح وذكر الله واستغفار والصلاة الله النبي حتى صلى والملائكه صلوا عليك فقد علف هذا عليك علف كما عليك ما تعرف فضل هذه الامور هل يعني فاذا صلى جرحك الله وسمعك قد صدر الصلاه بعد الصلاه وسمعت ما ورد من السنه في فوق ذلك وراما وحسن شدت الحجر عند الله عز وجل خاصة إذا من طلاب الهلم ومن القدوة تحرص على أن تكون إماما لغيرك حرصت على ذات فقد عملت أعملت بما عليك فإذا صحيت وأديت الصلاة على كلمة وسوجها وجاءت النوافق ونوافقها ونوافقها ونوافقها ونوافقها على الأسفل والأسفل فانتقلت من السنة الضالية ومن الوجر إلى أشياء الليل وقيام الليل أنت حرفت على قيام الليل ولا تمر عليك ليلة إلا قمتها ما لك تكون بساجرة أو حيث عدو سنة إذا وفقت الله إلى قيام الليل حرفت على الإكتار من النوافق والنهام وعليك فضل الهضوء وفضل الصلاة بعد الهضوء فشغف لا تعدك حتى تتوقع ولا تتوقع حتى تصمي ركعتين فهو رفت لك في عدك للصلاة وفضائح نتقل ذلك إلى فضائح الصدقة عليك الله رفت وأن الصدقة تصدق بالهيمان وتصليم لما ورغى من الرحمن يكون من فضائم الصدقة في الدين والدنيا والآخر والمراكب إلى الجنال فشحت يمين فأعطقت يمين فأصعد الدنيا في يدك لا في قلبك وأصلح لا في بالي مما تنفق ما يكون عندك أن تلتب صدات الله فإذا عجلت أن الله يكون منك الصدقة الخفية الصدقات الخفية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 وعند اثناء فتعرف ان الله يبقى وخرج من نفسه ورأيت نقعوبا منكوبا من يقول لك للا وليس في ذلك ريال الا ريالين او عشر او عشر او عشرين وشكة يكون حاجلة فعلم فعلا لله اي اعطني وثوابك عن الله فعلا فعلا عليكم ولذلك كان بعد مساعدة صلى الله عليه وسلم يبقى لله من في الهدد يبقى حتى يبقى يقول لانه قبل لله وفي سبيل الأوريجية أضرح حتى أوريج يعني يعلم ماذا على الكثير هذه فائدة تنجل أن يعمل الإسلام على علم أن يعلم ثم تتقل من المراد إلى مراد حتى يجعل الله عز وجدة من البنداء العالم يبتدأ طالب أول خطوة يخطوها من اليوم تفكر أنك لا تتعلم شيء إلا على الكثير ولا تتفعد فيما إلا على الكثير قالوا دعنا في الحديث ولو مرح لكم من أحديث شيء <تصفيق> حتى إلا دعنا في الحديث إبناء بخار وغير كانوا إذا قرأوا أحاديث الصدقات جمعهم أعدهم حتى تصدقوا لهم ما يحبون أن يمر عليهم أمر الله ورسول صلى الله عليه وسلم في مجمع أو طلب أو رجاء على صدقه هو الأمل وعندها يشريح الصدق ويثبت على الصين قدمه وإلى والله تجد تعطل هذا ما يطلب العذن شهر شهرين إلا وجد مسحاب العذن وبركات العدل في صدري وفي قلبه وقاله تجد فعلا أن العذن وتجد تعطلنا بالعذن إن شاء الله سلام هذا إذا, إذا دخل طلب العذن إلى مه يحفظ الصغير والكبير وإلى مه أقصر ناس قلبه وأصرفه فعن الله وتجد يمره على المواعب هذا التهز ولا يتحرك فيه ساكم لأنه إذا طبعها بالقلب أو بقى الله الصحيحة من أسل الله بإذن وجلال أن يعيدنا بها على كل موفق صعيف أن يحرس على أن يكون بينه وبين الله وأفضل ما يكون الأمل للعلم إذا كان بينك وابين الله أفضل ما يكون وأكثر ما يكون علمك لعلمك لعلمك حينما يكون بينك وابين الله في أسرار خفية لا أعلمها إلا الله تدي سمع الناس او كل الناس بالخواء واختف في واحد منهم تشاهد على دي تشاهد في البيت ولا بطاعتك ولا بنفقات ولا بامورك الخاصيه لا تخاف فإذا السكه ولا تخاف الله الذين قلوبنا شق وهو الخوف والصاله والخشيه او الخفيه فانت الله من قوه ويفتح هذه حتى تدرم درجات علماء العمل هذه فتحة ثم إذا أرادك كم عليك النعمة أوصلك إلى درجة لا تباني لما أظهرت وأخرجت من أملك فتفضل عندك السبب والعلاني أشواء لحيث تك لو أظهرت العمل ما تباني بذنعك لو تجلس في محاضرة ونسجد تخطب خطوة وعنابك عشرة آلام كأنك والله جلس أشهر هذه كلها مرانة المخرجين والائمه المعتبرين ولذا كان ان تشرفون المثل وارواها وامن الله عز وجل فصلى الله عليه الصالح حسنا وجيد كل اي كاننا نودع اهلنا من هذه التمامين غير طاغين ولا مقتين الا هم بذلك وراه الله وصحبه صلى الله وسلموا واروا